بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكروا الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديس ولا حول ولا قوة إلا بك يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض معاني بسم الله الرحمن الرحيم وأن المؤمن ينبغي أن يبتدي أعماله وأشغاله ببسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمات المباركات التي تبارك العمل وتجعل الميزان ثقيلا لصاحبها ولقائلها امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر ومعنى ابتر ناقص البركة يعني أن البركة تنقص في العمل غير المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم وبالمناسبة لا نبخل بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم في كتاباتنا في رسائلنا في بحوتنا في عروضنا في كل ما نكتب نكتب بسم الله الرحمن الرحيم أيضا لا نبخل بكتابه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالعلماء الأقدمون رضي الله تعالى عنهم لا يبخلون بكتابة هذه الأمور أي لا تجد في كتابتهم صاء ص كان في الكتوب رغمكينة في الكتب رغم القدام هذه الصالة العامة اللي كانت في الكتب ديال ديالدبا لبوحب ديالدبا رمكينش في الكتب القدام رغم قلة الأوراق ورغم قلة المداد ورغم ذات قلة ذات اليد والحاجة ومع ذلك فإنهم اختصروا الأساند واختصروا عبارات التحديث بدل من أن يكتب حدثنا يكتب ناء بدل من أن يكتب أخبارنا يكتب أنا أنا بمعنى أخبارنا يختصر, يختصر كثيرا من الأمور ولكن من يصلوا البسمله لا يختصرونها من يوصلوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختصرونها بل يكسبونها كاملة تامه يقول المصنف رحمه الله الحمد لله أراد أن يجمع بين الحسنيين بين البداءة بالبسملة بالحمد بالحمدلة وأنتم تعلمون أن الحديث ورد فيه كل أمر ديبا لله يبدو فيه ببسم الله وفي روايه اخرى لا يبدا فيه بالحمد لله وفي روايه اخرى لا يبدا فيه بذكر الله ففيها ذكر الله والحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم بما ان لساني يبتدي بواحده من هذه وكفى ولكنه لو بدا بهما معا اي بدا بالبسمله وبدا بالحمدله لكان الفضل زائدا امتثال لكتاب الله يعز وجل اش بدايه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني بعد بعد البسمله جاءت الحمدله وفي امتثال ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه وكثير من يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني يجمع بين الامرين والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهه التعظيم والتبجيل هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهه التعظيم والتبجيل هذا هو التعريف ديال ديال الحمد الثناء بالجميل اذا الثناء بماذا يكون الثناء يكون باللسان اذا الحمد يكون بماذا يكون باللسان الحمد لغه يكون باللسان على الجميل اي على الاحسان من تحمد تحمد من احسن اليك وأول المحسنين اليك شكون هو اول المحسنين شكون هو الله سبحانه وتعالى هو الذي احسن اليك والذي هو احق ان يحمد واهلو التقوى واهلو المغفره سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي ان يحمد ثناء بالجميل على الجميل الاختياري على الجميل الاختياري باش يخرج للمدح لانه كيف المدح وكاين الحمد الحمد هو الثناء على احسان تعدى اليك اي سرى اليك واستفدت منه هذا هو الحمد نحمد الله عز وجل على ان خلقنا وهدانا ورزقنا واعطانا كل ما نتمتع به من, من النعم بينما المدح يكون في أمور تختص بالممدح كرشاقة القد وجمال الوجه وغير ذلك من الأمور التي تعنيه هو الأمور التي يتصف بها فإذا وصفته بها فإنك إيش؟ مادحته مادحته وإذا مدحته على أمر صرى إليك يعني على معروف أسداه إليك هذا يسمى ماذا؟ الحمد حمدته هذا الحمد لغة أما الحمد في العرف فهو فعل ينبئ فعل ينبئ على إحسان المحسن الله سبحانه وتعالى على الحامد على الذي يحمد فعل ماذا أدخل هنا؟ أدخل شيئا آخر على اللسان فعل ينبئ أي تصرفات تصدر من الإنسان تدل على أنه شكر من أعطاه تلك النعم من أعطاه تلك المواهب فيدخل في هذا التعريف, التعريف العرفي للحمد يدخل فيه الحمد باللسان والحمد بالجنان والحمد بالأركان الحمد باللسان الحمد لله أنت قلتها والحمد بالجنان أن تحمد الله سبحانه وتعالى في قلبك وأن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك لتكون اغنى الناس والحمد بالاركان أن تعمل بمقتضى تلك النعم تلك النعم التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها أن تشغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون الحمد هنا شاملا للسان والقلب والأركان أي الأبدان ولذلك قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء أي النعماء التي أسديتموه الي أفادتكم مني ثلاثة بمعنى اخذتم مني ثلاثة ما هي؟ لساني فأثنيتك عليكم خيرا وجناني فرضيت عن فعلكم هذا واثنيت عليكم بقلبي وافعالي ويدي وتصرفاتي فلن يبغى الإنسان أن يسدى إليه معروف فتكون تصرفاته مخالفة لما يناسب ذلك المعروف لما يناسب ذلك الخير والحمد هو الله سبحانه وتعالى ليس أحد حب إليه المدح من الله ولذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى نفسه ليس أحد نحب إليه لمدح من الله ولذلك مدح نفسه أين مدح الله عز وجل نفسه؟ في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله يعني كثير من كثير من الآيات القرآنية وفواتح الصور الكثيرة يفتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد أي أنه يحمد نفسه ليس احدا غير من الله ولذلك حرم الفواحش وليس احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وليس احد حب اليه العذر من الله ولذلك بعث الرسل الله سبحانه وتعالى بعث الرسل من اجل ان يقطع للناس اعذارهم يقطع وقد عذر من نظر والله سبحانه وتعالى مدح نفسه لأن احب اليه المدح وهنا وقفه فهل المدح عباده نعم المدح هل هو عبادة؟ هو عبادة. لو لم تكن عبادة لما مدح الله نفسه ودعانا للتنائي عليه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه لله سبحانه وتعالى. بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم هل المدح للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. لأن بالمقارنة هل سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه؟ هل سب النبي صلى الله عليه وسلم معصية؟ من أكبر المعاصي سبب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من أكبر الكبائر الذي هو الكفر والعياذ بالله. فإذا كان الكفر معصية وإذا كان سب النبي صلى الله عليه وسلم معصية فمدحه والثناء عليه وذكره بجميل خصاره صلى الله عليه وسلم ومحمده. كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب يدخل فيه يدخل في عبادة. يعني أردت بهذا أن أبين لكم أننا في حلقات عبادة في حلقات. عبادة. عندما ندرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم وجميل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنحن فنحن في فنحن في عباده والحمد ايضا هو العباده التي لا تنقطع بالموت كل العبادات تنقطع بالموت الا الحمد فان العبد يحمد هنا ويحمد هناك عندما يدخل اهل الجنه الجنه ماذا يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوراتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمة أجر العاملين ويقولون أيضا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق أين يقال هذا الكلام؟ يقال في الجنة يقال عندما يكون الناس أو قريبا من الجنة عندما يكون الناس في عراسات القيامة في صورة العراسة سوره العرف في ونادى اصحاب الجنه ونادى أصحاب النار اصحاب الجنه وجدوا ما وعدهم الله ما وعدهم الله عز وجل حقا وأهل النار وجدوا ما وعدهم الله عز وجل حقا كل واحد بنت له الحقيقه يعني لا خفأ فيها فيقول اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ايضا في سوره يونس وآخر دعواهم دعواههم الحمد لله رب العالمين أين يقال هذا؟ أين يقال في الجنة دعواهم فيها أي في الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والحمد أيضا ياتي في غالب القرآن الكريم وفي غالب السنه النبوية مقرونا بتسبح, مقرونا بتسبح سبح بحمد ربك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يعني فالحمد غالبا يكون مقرونا ببتصبح لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من صفات النقص والحمد هو وصف الله عز وجل بما يليق به من صفات الجمال والجلال والكمال إذا فإذا خليته حليته تكرر الماضية فإذا خليته أي نزهته عما لا يليق به من النقائص وغير ذلك حليته بما هو أهل له من المدح والثناء. إحنا دائماً كنا واحد واحدة مجموعة من آيات في القرآن الكريم ما كنتبهش لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وماذا؟ والحمد لله رب العالمين مبدوء بالتسبح التي هي التنزيل والتخلية تنزيل عز وجل عما يصفه به المشركون من أن له ولاد وأن له كذا تعالى الله عما يقولون عدوا كبير ثم نحليه بما هو أهل له من المدح والتنى فنقول الحمد لله رب العالمين وذلك ولذلك نجد سورة إسراء وصورة الكهف سوره الاسراء مفتتحه بماذا بالتسبيح سبحان الذي اسرى بعبده ومختتمة بماذا بالتكبير وكبره تكبيرا وافتتحت التي بعدها ب الحمد لله وختمت بماذا ختمت ب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الى جعله هد الفواتح والخواتم ما شنو غطا غتلق سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يعني لجمع فواتح وخواتم سورة إسراء وسورة الكاف غتلق ماذا أغطلقى أحب الكلام إلى الله لا يضروك بأي بدأت سبحان الله ولحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي غراس الجنة هو هذه التي بما فيها الحمد والتوحيد لله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد علاش ما قالش المصنف رحمه الله احمد الله واش كي هدر على الرسول لا شيء واحد أخر علاش ما يقول أحمدوا الله أو حمد الله في مثل هذه المواقف قل الحمد لله لأن حمدك لله سبحانه وتعالى قليل فلكي تحمده أكثر اضف إلى حمدك حمده سبحانه وتعالى الأزلي وحمد الملائكه وحمد الجن وحمد كل الكائنات لأن الحمد ينقسم من حيث الحامد ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث, الحامد من حيث الحامدين الذين يحمدون الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام حمد الله لنفسه في الأزل وحمده سبحانه وتعالى يغنينا عن الحمد مرة أخرى يعني يكفي أن يحمد, أن يحمد نفسه فيكون في غنان عن مدحنا نحن فيكون في غنى عن ثنائنا نحن حمد الله عز وجل نفسه في الأزل فقد حمد نفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض هو الحمد الأزل ثم حمد الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون كيف سيكون حمدهم كيف سيكون حمد الملائكة إذا كانوا مقبولين عند الله سبحانه وتعالى إذا كانوا مكرمين عند الله سبحانه وتعالى إذا كانوا لا يعصون لا يسون المعاصي كيف سيكون حمدهم لأن الحمد على حسب مستوى الإنسان في الإيمان وعلى حسب مستوى الإيمان في علاقته بالله سبحانه وتعالى فقد اقول انا الحمد لله ويقول هذا الحمد لله ويقول هذا الحمد لله ولكنها في الميزان تختلف اين الفرق القلب الصادر عنه الحمد لله الفرق في قلوبنا فالحمد لله اذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالله يقولها يقوله ابو بكر والذي يقوله ابو بكر ليس كالذي يقولها غيره من من المسلمين فالحمد ثقلها ينبع من ينبع من القلب يعني يقولون من علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى من معرفته لله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تصف شخصا لا تعرفه تقول ويمكن أن يكون واحد من الناس عادي ويكون عنده كذا عدا تحولت وصفه تشبه له بواحد من الناس ولكن عندما تعرفه تصفه وصفا دقيقا وتثني عليه بما هو أهل له من الصفات التي يستحقها. ف بقدر ما نعرف الله سبحانه وتعالى، بقدر ما نقترب إلى الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يكون لكلمة الحمد لله ثقل في ألسنتنا وفي قلوبنا وفي ميزان حسناتنا بقدر ما لا نعرف نقول الحمد لله كل واحد يقول الحمد لله في دولة الحمد لله بخير على خير، ولكن إذا أصيب هذا الشخص الذي يقول الحمد لله بلسانه إذا أصيب في نفسه أو ماله تتبين لك الحقيقة يقول ما الذي فعلت لله حتى أخذ مني ولدي وما الذي فعلت لله حتى أخذ مني مالي وما الذي فيد به والويل ويدعو بالويل والطبور إذن فيكون حمده لا يتجاوز لسانه يقول الحمد حد, حد لسان ولكن المؤمن يقول الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال حال حدى حال حدى حد التي تستبرأ منها أما جميع الأحوال لأنها تكون في صالحك الصراء والضراء في جميع ما يضر على النسان تكون في صالحه إذا كانت خيرا شكر وإذا كانت شرا صبر فيكون في كل الحالتين يعني رابحا إلا حالة أهل النار الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار إذا كنت مريضا وزارك شخص وقال كيف حالك ماذا تقول الحمد لله وأنت مريض وتقول الحمد لله أنا عندك شيء أخر من غيره أن تقول الحمد لله علاج لأنك الحمد لله حيث كان هذا الداء الذي أصابك طهرا لك ولم يكن أفضع مم مما أنت فيه لم يكن أفضع مما أنت فيه ناس يقولوا كي يقولوا شكلمات مزيان ولكن ما كيف يفكروا فيها مزيان كي يقولوا مثلا اللي كي شو حتى كتبوا خلاص حديثة مهرس كيف حلفلان مسكين مهرس لا باسم اللي ما مش لا الأم الهرس أنا غيبراو وكنا بخير وعلى خير أو الثاني إلى مت إيش يقول مزيان الله سبحانه وتعالى ترقص راحه ما يبقى يتعدى وكذا يعني في جميع الحوالي لكن غير ما رزق فقط شيء بس ما كان اللي كان غير, غير الطمويل هي اللي هي المكسرة شي بس ما كان الله من اللي جات في الطمويل ماشي مشكلة غمر جيف الصحت صحت الإنسان اللي جات في الصحة ولكن ما مش مزيان من اللي بقي على قيد حياة راح يجون يرزق وعلى خير مات مزيان الله سبحانه وتعالى ترقص راحه بس ما يبقى يتعدى لا هو ميت ولا هو ولو حي فيقولون كلمات جميلة في هذا الباب بمعنى أنهم دائما يقول مزيان الحمد كل ما فعل الجليل فهو فهو جميل الحمد صادر من الله سبحانه وتعالى الحمد صادر من الملائكة المقربين من الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون الحمد صادر من الثقلين الجن والإنس وهم نحن والجن ايضا المكلفين من الثقلين والحمد الصادر من سائر الكائنات من سائر الكائنات كما اشار القرآن الكريم إلى ذلك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وين من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون السبحة هذه الأنواع الأربع من المحامد تدخل تحت كلمة الحمد لله ولذلك يقول علماء ال في الحمد لاستغراق الجنس ال في الحمد لاستغراق الجنس بمعنى تدخل فيه جميع المحامد التي حمد بها الله سبحانه وتعالى سواء صدرت منك أنت أيها الكاتب والمتكلم أو صدرت من غيرك فهي تدخل ضمن كلامك الحمد لله تكلمنا على الله هو علم على الدات لواجب الوجود المستحق لجميع العبادات والله هذا التعريف علم على الدات ما علم اسم العلم؟ ليس هو الصفة. هناك صفات وهناك اسم العالم على الذات الواجب الوجود وهذا الواجب الوجود يعني ما تزربش الواجب الوجود عند هذه السنه والجماعه ليس هو الواجب عند المعتزله المعتزله يقولون يجب على الله ونحن نقول يجب في حق الله يجب في حق الله والفرق بين العبارتين كبير جدا المعتزله يقولون يجب على الله أن يفعل كذا يجب على الله أن يفعل كذا تعالى الله أن يجب عليه شيء لأنه الفاعل المختار سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يريد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولكن الواجب في حقه هذا شيء آخر وهذا الواجب واجب عقلي هذا الواجب واجب عقلي بمعنى أن العقل يوجب أن تكون هذه الدات موجودة لأن لو لا وجود هذه الدات لما وجدنا أو لما رأينا هذه الدوات الأخرى التي تحيط بنا وراء هذه الدوات التي نراها بما فيها السماء والأرض والإنسان والحيوان وغير ذلك من أمور أخرى. هذه الدوات ممكنة الوجود لأنها سبقها العدم وسإحلاقها العدم هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إذن ممكنة الوجود ولكن تلك الدات واجبة الوجود بمعنى لم يسبق لها عدم ولن يلحقها عدم فهي واجبة الوجود لأن غيابها سيتأثر, بي بي ماذا؟ سيتأثر, سيتأثر به هذا الوجود الذي نحسه ونلمسه هذا الوجود الذي نلمسه سيتأثر بغياب الدات الإلهية فقال العقل إذا يجب أن تكون تلك الدات موجودة لأن العدم لا يصنع الوجود ويجب أن تكون, تلك الدات أن تكون تلك الدات قادرة وأن تكون تلك الدات مريدة وأن تكون تلك الدات حية وأن تكون تلك الدات سمعة بصيرة وقدرة إرادة علم حياة سمعنك لأم بصر دواجبات فاستخلصوا من ذلك من هذا النظام الذي هم يرونه استخلصوا منه أن تلك الدات لا بد أن تكون كذلك فقالوا يجب في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون موجودا يجيب زيد؟ يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغناء المطلق عام وخلفه لخلقه بلا مثال هو حدة تدة والفعال والفعاد وقدرة إرادة عيون حياة سمع كلام البصر دي واجبات نعم حسنت الحمد لله المتفريد بسمه الأسماء المتفرد وفي بعض النسخ المنفرد بمعنى الفرد هلاش يقوله بمعنى الفرد؟ لأن المتفرد أو المنفرد فعل مطاوع كتعرف عرفوا المطاوعات؟ ثم المطاوعات يهاد المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به المطاوع بمعنى أن شيء وحده والذي فرده فانفرد أو شيء وحده والذي فرده فتفرد والله سبحانه وتعالى لم يفرده أحد ليتفرد وإنما هو متفرد بذاته لذاته منفرد بذاته بمعنى هذا الفعل لا يدخل تحت فعل المطاعتي، كما لا يدخل فعل المشاركة في تعالى الله عما يشرك. عندما نقول تعالى، هذاك الألف. فشكت ماذاك الألف؟ ألف تشارك، ألف المشاركة. عندما تقول متى قاتل فلان؟ يعني كين واحد آخر؟ في خر يقاتل يقاتله هذاك الألف تسمى ألف؟ ألف تشارك. ولكن الرجل فعل في حق الله سبحانه وتعالى كتعالى الله لا ينازع العلو مع شي واحد آخر. وإنما هو سبحانه وتعالى تعالى هذا الفعل بمعنى على. تعالى بمعنى على، ونفرد بمعنى هو سبحانه وتعالى فرد المتفرد باسمه الأسماء. هنا الجنس جنس الشيقاق، اسم الأسماء، ليسم راح تكلمنا عليه، والأسماء بمعنى الأرفع والأشرف والأعلاى والأفضل والأعظم، والمراد به يحتمل معنيين باسمه الأسماء يحتمل أن يراد به اسم الله الأعظم. المتفرد باسمه الأسماء أي باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا الاسم من, من الأمور المخفية من الأمور التي أخفاها الله سبحانه وتعالى يعني حتى نطلبه وندعوه بسائر أسمائه وصفاته الله سبحانه وتعالى أخفى اسمه الأعظم وأخفى ليلة القدر وأخفى ساعة الجمعة وأخفى صلاة الوسطى فهذه الأمور الأربعة من أجل أن يتعب الناس نفسه قليلا من أجل ماذا من أجل الحصول على هذا الفضل لو قال الاسم الأعظم هو كذا فإنه سيتجر على هذا الاسم من يصلح له ومن لا يصلح له بمعنى سيتجر على هذا الاسم حتى الذي لا يصلي ولا يصوم ولكن يقول الاسم الله الأعظم إذا دعيه بجاء أن به ما يصلش ما ولكن الذي يصلي ويسوم فينوي يذكر الله عز وجل بجميع أسمائه فيصيب اسم الله العظم فيصيب اسم الله العظم إذن لا بد من شيء من التعب إلا عطتك اسم الله العظم غد تبقى تمشيه في حالك تعال تبغي تحل شي مشكل تقول بسم الله العظم وتقول هذا الاسم وتحل المشاكل كلها ولكن يقول لك هاي هات لا بد دون النحل لا بد دون الشهدي من النحل اللي بغي يجن العسل صوي صبر القرص ديال, ديال النحل اللي اللي بغي اللي بغي العسل صوي صبر الشوية هذا هو فكذلك اللي بغي اسم الله الاعظم يتعب نفسه في اسماء الله الحسنى على قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين من منحصاها دخل الجنة منحصاها دخل الجنة ولكل اسمين في, في تلك الاسماء حاله تناسبك أنت تناسبك فإذا كنت مذنبا تدعوما غفارا وإذا كنت فقيرا تدعوه غنيا وإذا كنت ضعيفا تدعوه قويا وإذا كنت وهكذا فكل اسم كامل في الله سبحانه وتعالى يقابله اسم عاجز فيك وصفة عاجزة فيك تحتاج إلى ذلك الاسم وتحتاج إلى تلك, تلك الصفة كما اخبر الله سبحانه وتعالى ساعات الجمعة إن في الجمعة ساعة لا يوافقه عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه مسألة ولكن اين هي قال العلماء هل هي عند المنبر عندما, عندما يكون الامام على المنبر او هل هي بعد صلاة العصر او هي بعد صلاة الصبح المهم كان في الجمعه بمعنى انه وبذل شيئا من الجهد باش تحصل على ساعات ساعات الجمعه كذلك ليلة ليله القدر كانت ليله القدر يعني مجليه كما مجليه في العام كله لان الله سبحانه وتعالى قال ان انزلناه في ليله مباركه في ليلة المباركه قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سامت ذهرا من من قام الذهرا أصاب ليلة القدر يعني اللي بغيه سب ليلة القدر صيغة العام كله من قام الذهرا والمرادو بالدهر السنة من قام الذهرا أصاب ليلة القدر ولكن القرآن الكريم خفف علينا فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناس من لهذا ولا فرقان. فربطنا هذه ان انزلناه في ليله القدر فقلنا لبس حد رمضان ياك ان انزلناه اي القران في ليله القدر وشهر رمضان الذي انزل فيه القران انزل القران في ليله القدر وفي رمضان بمعنى حدها في حدها شهر. عليها في الشهر شكون راه يقلب على في شهر رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رمضان قام العشر الاوائل اخلى جبريل عليه الصلاه والسلام حتى اتمها فقال له الذي تطلبوه امامك تكشي على شكل قلبها قدامك فقام العشر الاواسط خلاه توصل عشرين قال لي الذي تطلبوه امامك نبي صلى الله عليه وسلم خرج من المعتكف فعشرين قال الصحابه العصافير تعال عشر الاواسط خرج من المعتكف فجاءه جبريل فقال له الى اين الذي تطلبوه امامك تكشي على شكل قلبها باقي قدامك فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح بالناس وخطب فيهم قائلا من كان معتكفا معنا فليعد إلى معتكفه مؤتكف معنا في هذا العشر خصوه يزيد ذكش العاشقين قلب راباق قدام من كان معتكفا معنا فليرجع إلى معتكفه فاني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها وإني رأيت كأني أسجد على طين وما فعاد الناس إلى المسجد وأعتكفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسر يش حسر للقدر في العشر الأواخر اذا بدل من أن تقوم السنة أو بدل من أن تقوم الشهر قوم العشر الأواخر يعني الله سبحانه وتعالى خفف نحن أمة مرحومة الله سبحانه وتعالى يقرب لنا العمل الكثير في الأجر الكثير في الوقت في الوقت القليل باسمه الأعظم المتفرد باسمه الاسماء وقيل ان المراد باسمه الاسماء سائر اسماءه سبحانه وتعالى وصفاته فيكون عند ايدن اسم الجنس باسمه اي كل اسم يسمى به الله سبحانه فهو أعظم فهو أسماء فاسماؤه موصوفة ب بالحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعه بها فكل اسماءه سبحانه وتعالى يعني سخالف اسماء غيره في كونها في كونها حسنة أي في كونها أفضل وأسمى المختص بالعز الأحمق الله سبحانه وتعالى مختص بالعز الأحمق أي بالعز المحمي أفعل تفضيلنا أحمق جاء بمعنى مفعول وقد يتي في كلام العرب أفعل بمعنى مفعول كقوله مشغول من فلان اشغل من فلان بمعنى أنه مشغول أكثر مشغول كثيرا العز عز الله سبحانه وتعالى وعزه الله سبحانه وتعالى وجلال الله سبحانه وتعالى لا ينال وجنب الله سبحانه وتعالى لا يضام فمهما عمل الناس من الذنوب والفجور والمخالفات لن ينال ذلك من عز الله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه لو كان الناس على على اشقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا؟ ولو كانوا على اتقى قلب رجل واحد لما زاد ذلك من ملكه شيئا. نش كلهم إلى التفرق أنهم يكونوا يزيد واحد شوية في تعزد الله سبحانه في المركب الله سبحانه وتعالى. ما زاد ذلك من ملكه شيئا. عزيز قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى. ولو اتفقوا جميعا على أن يهجروا العبادة لله سبحانه وتعالى ويكونوا على الكفر والشيك والوثنية الله سبحانه لا يغضب الله سبحانه لا تعال الله وعن ذلك علو كبيرا ما نقص ذلك من ملكه شيئا فعزه سبحانه وتعالى محمي الذي ليس دونه منتهى ولا وراه مرمأة ليس دونه منتهى أي ليس وراءه ما يطلبه الإنسان ليس وراء الله سبحانه وتعالى لطالب لي مطلب ليس وراء الله سبحانه وتعالى لطالب مطلب بل مطلبنا وغايتنا هي الله سبحانه وتعالى ومن وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فقد فقد كل شيء وإن كان يملك من الدنيا كل شيء. فمود من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فقد كل شيء وإن كان يملك هذه القرى أو هذه الكورى التي نعيش عليها بل وإن كان يملك القمر والمريخ وغير ذلك. ف المحروم من حرم معرفة الله سبحانه وتعالى من حرم العلاق بالله سبحانه وتعالى ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الله سبحانه وتعالى ظاهر كما وصف نفسه بذلك في القرآن الكريم لأن لك تقرأ الكلام ذي العلماء كتلقى فيه القرآن والسنة كتلقى فيه القرآن والحديث ربما كيجيبوش حاجة من عندياتهم وإنما يأخذون من القرآن الكريم ويضعون فيه تآلفهم يقتبسون هذا الاقتباس يقتبسون من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوغون ذلك في قالب آخر فيكون كلامهم يعني محلا وموشا ومزينا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الظاهر لا تخيلا ولا وهما الظاهر وليكلمة الظاهر معنياني الظاهر بمعنى الغالب نقول ظهر فلان على فلان بمعنى غلبه ومن اللقب اللي كانت في واحد الوقيته الظاهر بأمر الله شي سلطان مثلا الظاهر بأمر الله بمعنى انه غالب لاعداءه غالب لاعداء الامه فلقب نفسه بهذا اللقب ماشي مشكل فمعنى الظاهر هنا الغالب فالله سبحانه وتعالى غالب على امره الله سبحانه وتعالى غالب على امره وهناك معنى الآخر للظاهر وهو أن الله سبحانه وتعالى ظاهرون في دلائله في آياته التي نصبها دالة عليه ما هي هذه الدلائل وهذه الآيات هذا الكون الفسح الذي نرى هذه السماوات التي نصدل بظلها هذا الهواء الذي نستنشقه ألا يدل هذا كله على اللطيف الخبير كما قال العربي لما سئل هل عرفت الله؟ ماذا قال؟ قال البعارات تدل على البعير كنت مشاف طريق قلقتي واحد البعارة قلت الناس طبعا هنا تجب واحد البعير لأن البعارات تدل على الب... هل رأيته؟ لم أراه ولكن هذه آداء أثره البعارات تدل على البعير والأثر يدل على المسير. العثر يدل على أنه واحد تزهن إنسان يمشي هنا هذه آداء أثره والاثار يدل على المسير فالسماوات ذات أبراج والأرض ذات أفجاج والبحر ذات أمواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير هذه أثر من إذا كانت الأثر البعير وكان الأثر المسير فهذه السماوات أثر من شوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الملكوت نظر إلى الكوكب اولا فقال هذا ربي لانه يشع يعطي النور فلما أفل قال لا أحب لا فيني الذي يغيب عني طرفة عين أنا لا أعبده ولا أحتمي به ولا أعتز بعزه لا أنا لا حاجة إليه فطلع القمر قال هذا ربي لأنه أكبر منك أكبر من الكوكب فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لا من، لا من القوم الضالين شوف أنا شرط، لئن إن لم يهديني ربي لا من القوم الضالين بمعنى أن الإنسان وحده لا يستطيع أن يجد الطريق. لا بد من هداية من الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يأخذ بيده. الإنسان وحده، العقل وحده لا يجد الطريق. سنتحدث عن هذا الامر عندما نسأل الحديث عن العقل والعلم. فلما رأى الشمس بازغة من جهة الشمس أشقال هذا ربي هذا أكبر لأن بضوئها راح القمر ورحت النجوم وراح كل شيء فكانت ظاهرة كما, كما هناك الظاهرة فكانت الشمس ظاهرة وأذهب نورها سائر الأنوار وسائر الأدوار فلما أفلت ماذا قال؟ فلما افلس قال اني بريء مِمَّا تشركون اتشكل لَا علاقه لي به اتشكل لا اعبده اني وجهت وجهي للذي بطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين فمتكلموا اشك يقول انا اعبد من يسير هذه رايت الكوكب ورايت القمر ورايت الشمس ولكن انا اريد شيئا آخر. هو؟ من يسير هذه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إذن بواسطة هذه تصل إلى ذاك تصل إلى الله سبحانه وتعالى والياد يقول ابن عاشر رحمه الله وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدة للصانع وجود الله سبحانه وتعالى له دليل قاطع لا يناقش ما هو هذا الدليل القاطع حاجة كل محدة للصانع كل صنعه تحتاج إلى صانعها يعني لا يمكن أن يصدر هذا عن نفسه هذا الميكرو لا يمكن أن يصدر عن نفسه هناك شخص صنعه اذا وراءه صانع وهذا الخشب وراءه صانع وهذا النقش وراءه صانع وهذا كل ما يشار إليه إلا وراءه صانع فإن لم يكن هذا الصانع من البشر كان هو الله سبحانه وتعالى يقول الاشاعره هذه هذه أمور يعني تتعلق بالمقدمة عندكم درس العقيدة عندكم الدرس العقيدة ولكن لا بأس بين الفينة والأخرى يعني مزج ندير المزج بين بين الفنون لأن العلماء الذين القدم الله جزهم بخير كي النحو والبلاغة والأصول والفقه في درس في درس واحد يقول الأشاعرة أخص صفة لله سبحانه وتعالى هي صفة الخلق لماذا لأن بهذه الصفة تحدى الله عز وجل وبهذه الصفة دعى الله عز وجل إلى عبوديته بها دعى إلى عبوديته وبها تحدى بها دعى حيث قال سبحانه يا أيها الناس وعبدوا ربكم الذي خلقكم دعاكم إلى عبادة خالقكم يا أيها الناس وعبدوا ربكم الذي خلقكم قال في آيات أخرى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى أن قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه إذن دعا بهذه الصفة قال أنا الذي خلقت إذن أنا الذي استحق العبادة بل حصر العبادة في مدى بل حصر الخلق في مدى في العبودية له وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون إذن به بالخلق بصفة الخلق دعا وبصفة الخلق يتحدى فين ولا انذاتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ما كاين واحد اخر يعني تعجرف فرعون حتى عيا قال انا ربكم والعلا ما يقدرش يقول أنا خالقكم لان خالقكم يحتاج الى برهان ما الذي خلق ما الذي خلق فينا هو الخلق ديالك انا ربكم خلاص نسكي عرفوا الرب رب الدبسه ورب الدالي ورب الرب يطلق على صاحب الشيء ولكن خالقه شيء اخر وقال ايضا سبحانه وتعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق هذا التحدي هذا خلق الله فأروني ما خلق الذين من دونه تحدى بصفه الخلق اروني ماذا خلق الذين الذين من دونه فبصفه الخلق تحدى وبها دعا سبحانه وتعالى فكانت هذه الصفه اخص بالله سبحانه وتعالى الظاهر هذا الظهور اللي تكلمنا عليه الظهور بمعنى الغلبة والظهور بمعنى التجلي تجلي ولكن تجلي دير لوحدة دير له واحد يقياس معين لكن تجلي وكانت تجلي الله سبحانه وتعالى تجلى في مخلوقاته ولكن لا حلولا ولا اتحادا بدون الحلول والاتحاد قلتْ ورق بين العقيدتين بين العقيدة التي تقول بحلوله بحلولene أن الله سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أن الله سبحانه وتعالى اتحدى بمخلوقاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ولكن الله سبحانه وتعالى تجل في أشيائه بمعنى أنها دالة عليه دالة عليه. واحدة الصحابي الجليل، قبل أن يسلم جبير بن مطعيم رضي الله تعالى عنه كان جاء في بعد غزوه بدر ليفدي بعض الاسرى من اسرهم جاء الى المدينه المنوره فكان وقت الوقت وقت المغرب فكان يحوم بالمسجد والناس في المسجد يصلون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابه في المسجد قال فسمعته يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع قال فقد قلبي أن ينفطر كان قلبه أن ينفطر لأنه خاف هذه الصواعق المرسلة عليه وعلى المشركين الذين يكيرون هذا الوحي قال فلما, فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير ام خلقوا من غير شيء هل خلق هؤلاء الناس من غير شيء لا خلقوا من شيء ام هم الخالقون هم الذين خلقوا انفسهم لا ام خلقوا السماوات والارض لا إذن لم يخلقوا لم يخلقوا من شيء وهذه حاله منفيه لم يخلقوا انفسهم حاله اخرى منفيه ولم يخلقوا السماوات والارض حاله ثالثه منفيه اذن فينا هي حاله ثابته الحاله الثابته مسكوت عليها اي بل الله خلقهم والمسكوت عليه والامر اذا كان جليا وواضحا اسكت عليه وحذف ما يعلمه جائز وحذف ما يعلمه جائز الشيء اذا كان واضحا لا نحتاج الى الحديث عنه لانه قائم بنفسه ولذلك سكت عنه القران الكريم لانه يريد ان يجلبهم وان يجتذب ولكن وعقولهم للنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى الظاهر لا تخيلا ولا وهم. لك بواحد يكون الحديث. كيبين يكون لك ان يكون لك ان يكون لك لا يكون ولا وهم. الظاهر لا تخيلا. حيد حيد الاتحاد. حيد الحلول. حيد كل ما لا يكون الله سبحانه وتعالى في معنى الظهور. حيث كل ما لا يناسب بذات الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى الذي ذكرناه في الظهور لا تخيلا ولا وهما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد خصم هذا الحديث ان شاء الله سبحانه وتعالى فوجد عربيا يصلي ويدعو في صلاته بقوله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ما توار منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره اجعل خير أعمالي خواتمها واجعل خير ايامي يوم ألقاك فيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمات الجميله فوكل به رجلا وقال له اذا صلها هدفه سني به فذهب به هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بعد الذهب الذي بقي عنده النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتجي المغانم الغنائم كيفرقها على الصحابه هذا اليوم اصاب عنده ايش شيئا من الذهب فوهبه له لهذا الرجل فقال مين يا اعرابي قال من بني عامر بن سع, سع, سع يا رسول الله قال تدري لمن وهبت لك الذهب قال للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله أعطتنا الذهب للرحم تصل الرحم قال نبس أسلم نعملنا للرحم حقا ببلا لها ولكن أعطيتك الذهب لحسن تنائك على الله أعطيتك الذهب هذا الدعاء الذهبي ذهبي أعطيتك الذهب لحسن تنائك على الله لانه قال من لا تراه العيون من أين اخذها لا تدركه الابصار ولا تخالطه الذنون فكل ما يخطر على بالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك كل ما يخطر على بالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك ولا لا تخيلا ولا وهما خلي الوهم ديال والتخيل ديال هو خليه بعيد فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك ولا تخالطه الذن ولا يصفه الواصفون. ما قصي واحد يوصفه هل يصفون سنا ما لا يبصره من خلقه؟ كيف بالله القادر كيف تصف الله سبحانه صلواته وسلامه سارة؟ لو كلفتك أن تصف شخصا آخر ولم صره مع له لو والنظائر يمكن ما كيش بدسيد ولا تسيد ولا تسيد. يمكن يكون قريب لشيء واحد مننا. ولكن مع ذلك ما تستطيع وصفه. فكيف تصف من لا شبيه له ولا نظير؟ فكيف تصفه؟ من لا شبيه له ولا نظير ولا يصفه الواصف ولا يخشى الدوائر الله سبحانه وتعالى لا يخاف من من الدوائر إيش نية الدوائر لا يخاف من أن ينقلب عليه أحد أو ينتزع منه أحد ملكه أو أو غير ذلك هو لا يخشى الدوائر سبحانه وتعالى ولا لا يخشى الدوائر يعلم متاقي الجبال الله سبحانه وتعالى يعلم متاقي كم فيها من الميسقى كم فيها من الوزن متاقي للجبال ومكاييل البحار وهذه واضحه ياك وعدد قطر الامطار محسوب عنده احصا كل شيء عدد وعدد ورق الاشجار محسوب عند الله سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض والارض بين ولا يابس الا في كتاب مبين كل شيء محسوب محسوب كل شيء عددا وعدد ما اشرق عليه النهار أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار على كم من المخلوقات وكم من الكائنات يشرق النهار على كم من الكائنات والمخلوقات يظلم الليل شيء كثير ما تواري منه سماء سماء ما عندو الحجوب أن السماء تحجب السماء الخرى أو الأرض تحجب جانبا آخر الله سبحانه وتعالى استوى لديه الغيب والشهادة استوى لديه الغيب والشهادة ما تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره هذا البحر في ظلمات البحر لا يخفى شيء فيه على الله سبحانه وتعالى ولا جبل ما في وعره الجبل ما في وعره لافع على الله سبحانه وتعالى هذا العربي بعدما اثنى على الله سبحانه وتعالى ساله ثلاثة مسائل وهذه المسائل كلنا نحتاج الى ان نسالها على الله سبحانه وتعالى اجعل خير ايامي يوم القاك فيه واجعل خير عملي خواتمه ثلاثا اجعل خير عملي خواتمه واجعل خير ايامي يوم ألقاك فيه الثلاثة شنية الثلاثة؟ نعم. نعم كين غرجوج واحد رواكين ثلاثة المهم يجمعهم خير الأيام خير عمري فتح الله عليك واجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير ايامي يوم ألقاك فيه. اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وأن يجعل خير أيامنا يوما نلقاه فيه. هذا وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم